الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله تعالى ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلمه وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله ورحمتي وسعت كل, ورحمتي وسعت كل شيء وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين هنا أيضا ما زلنا مع عقيدة أهل السنة والجماعة نسأل الله لنا فعلاء أن يغلنا من هؤلاء ونسأل الله لنا فعلاء استقامة الاعتقاد وحصن الاعتقاد حصن الإيمان وأستقيم الأمر بالمر بهذه 태연 بسم الله الرحمن الرحيم وقفنا الى وهو الغفور ودود صح ولا لا لو ممكن يكون على السؤال بتاع رقم محمد سعيد محمد سعيد جايب باثر رجعي في القراض في خلاص انتهينا منها يرجع يرجع إلى ال... يرجع الى الشرح قال قال بسم الله الرحمن الرحيم كان قال اهل اهل السنه والجماعه الوسط العدول فانهم يعتقدون في صفات الله جل, جل في علا بانهم يعتقدون لان هذه الصفات ثابته لله جل في علا وان كانت ثابته لله تعالى بدا ان نثبتها لله جل في علا تحت ضوء قول لا ليس له شيء وهو السميع البصير فاثبات وهذا الاثبات ليس ليس معه تمثيل ولا ولا تشبيه وايضا إثبات الكيفية مع عدم تصور هذه الكيفية لأنها غيب فلا جزء الدخول فيها وعند نفي لابد أن يكون نفي بلا تعطيل يقول وفي اعتقادهم في صفة الرحمة هو قال الرحمن الرحيم قال إذن وهم يعتقدون بأن الله رعلا يوصف بالرحمة سبحانه وجل فعلا كما أن البشر يوصفون بالرحمة كما وصف الله نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك قال وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقال وكان بمهينة رحيما سعدي لله الذي فعلا صلى نعم بالمنيه او رحيم صوتك خذ ياكوا بصوت منفسكم ارجعك بصوت عزيز علي بالمؤمنين رؤوف رؤوف الرحيم فالخالق ايضا يوصف بالرحمه كما قال الله كما قال النبي صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في مساله فقهيه نرجع عليها ان اختلف العلماء في البسملة هل هي ايه من كل سوره هي ام هي ايه تفصل كل عن اخرى ام هي آية من الفاتحه وهي ايه ايضا من كل سوره الشافعي اخذ قول من كل سوره وانها ايه من الفاتحه واما المالكيه فقالوا لا هي ايه من السوره ولا هي ايه من, آية من أي جزء من ايه في سوره النمل فقط ولا لا تستصاد الكلام الفقهي لان في مسائل عقيده الان لكن الصحيح الراجح في هذا الباب بانها ايه مستقله وهي ايه من الفاتحه ايه من الفاتحه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاتحه هي قال هي السبع المثاني هي ام القرآن وهي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها بسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها ولما سئلت عائشه لما سالت ام رضي الله عنها عرضها عن قراءة النبي عليه الصلاة déserte قلت قالت كانت قراءته مَدَّة بسم الله الرحمن الرحيم قالت بسم الله الرحمن الرحيم واذكرت أنه كان يذكورها وأيضا قد ورد عن بعض صحابة النبي عليه كان يجهر بها في الصلاة وكان يستسرر بها في الصلاة وأن كان الاستسرار أكثر من الجهل لكن ورد هذا ورد ورد هذا بسم الله الرحمن الرحيم الباء في البسملة الاستعاني يعني أستعين بالله الرحمن في التأليف أو التصنيف أو التعبد أو التوسل أو الدعاء أستعين بالله والعبد في كل أحواله في ثقائق أموره يحتاج, يحتاج, يحتاج, يحتاج إعوازاً شديداً لعطاء الله دل فعله فهو أحوض ما يكون إلى توفيق الله في فعله وتزديد الله لذلك هو يقول أستعين بالله ان كان تصنيفا أستعين بالله أن يكون أخلاص الواجه لله الكريم وأن أسدد وأوافق ولا تكون فيه الأغلاط والاخطاء التي يمكن أن تضل الناس أستعين بالله جل في علاء لعبادة أو أستعين بالله لتوسل ودعاء وتضرع لأن الله لا يقبل من العبد إلا أن تشتغل فيه شروط لابد أن يستجمعها حتى يقبل عند الله جل في علاء فهنا بسم الله الباء فيها الاستعانة يعني أستعين بسم الله وإسم الله الله والإسم الأعظم كما بينا قبل ذلك مرارا قال بسم الله الرحمن الرحيم هو المقصود من سياق التسمية هنا لابن ثمية هو صفتي الرحمة بقوله الرحمن رحيم. جمع بينهما الله جلَ, جل فعلاء. فهما صفتان لله جل في فعلاء. ومن الخلاف بينهما بأنهما صفة الرحمة الرحمن الرحيم صفة الرحمن هذه صفة ذات. أزلية أبدية. فأي من صفات الذات. والرحيم من صفات الفعل. الرحيم من صفات الفعل. هذا يتعلق بالمخلوق اذ قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وكان المؤمن رحيما وهذه الرحمه التي هي صفة الفعل خاصة بالمؤمنين وهذه الرحمه التي الفعل خاصه بالمؤمنين لذلك قال الله تعالى ان رحمه الله قريب من المحسنين فالمقصود هنا بالرحمه رحمه الرحمه التي هي صفه الفعل كما قلنا هي خاصة بالمؤمنين وأما صفه الذات فهي عامه على جميع الخلائق عامه على جميع الخلائق قال الرحمن الرحيم فالرحمن صفه يتصف الله بها ازلا وابدا يتصف الله بها ازلا وابدا واما الرحيم فإنها خاصة بالمؤمنين وهي من صفات من صفات الافعال فقد قال العلماء أن الرحمن ابلغ من من الرحيم لا سيما اننا اخذنا القاعده اللغويه زياده المبنى تدل على زياده المعنى زيادة المعنى وأيضا بأن صبت الرحمن بأنها لجميع الخلق صبت الرحمن بأنها لجميع الخلق الرحمن لجميع الخلق تراه يرحم الكافر والبر والفاجر ويرحم حتى البهائم كما قال الله رعلا وأوحى ربك للنحل أن تخذ من الجبال بيوتر ومن شادر ما يعرشون ثم أقوله من كل سبنات فأسلوك يسبل ربك زول الله هذا دلاء وضح جدا على الرحمة برحيانات لما الحديث كان في ضعف لما خرجت النمل تستسقي فقامت نملة وكان قد خرج سليمان عليه السلام بقومه ليستسقي نظرة فورد النملة على قائمها تستسقي وهذا حدث في ضعف يستهنس به فقال ارجعوا فقد, كفيتم بغيركم ارجعوا فقد كفيتم بغيركم هذه من رحمة الله لفعلها كما بيننا وخلق مئة رحمة أنزل منها واحدة في الدنيا وباقي الرحمة تكون في الآخرة فالغلط المقصود بأن بان الرحمن صفه عامه هي ازليه ابديه وهي صفه ذات صفه ذات وأنت ترى بان الله في غير ما موضع قد بين رحمته حتى على الكافرين عندما قال الله تعالى في السماء رزقكم جميعا وفي السماء رزقكم وما وما وفي السماء رزقكم وما تعدون فهذا على العموم وأيضا قال الله ورعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأيضا في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه قال يشتمونه يدعون له الولد وهو يعافي يرزقهم وعافيه أو قال يعافيهم ويرزقهم وهذه من رحمة الله ذا في العامة. رحمة الله العامة ولكن صفة الـ الـ الرحمن الرحيم, الرحيم وهذه أيضا صفة لله جل Fe of 회 لكنها من صفات الفعل وليس من صفات الذات لذلك هي خاصة بالمريل لقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين ورحمة الله جل, جل في علاء قريب من المحسنين كما قال الله جل جل في علاء إن رحمة الله قريب من المحسنين والمحسن يتضمن المؤمن ويتضمن المسلم وهذه ليست على العموم وبسم الله الرحمن الرحيم البسم الله الرحمن الرحيم قد جمعت لنا بين أنواع التوحيد الثلاثة جمعت لنا بين أنواع التوحيد الثلاثة جمعت لنا الربوبية والإسماء والصفات والإلهية من وين هذا؟ كيف أن هذه البسملة جمعت لنا بين أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والإلهية والإسماء والصفات؟ الله يقوله كيف الله انه هي طيب الرحمن الرحيم اسماء وصفات نعم بسم استعانه بسم استعانه اولويه تمام بسم استعانه اولويه اخطاء اخطاء مع انه لا يعني اسمه لا يخطئ في هذا يعني هو بشار ايش بشار بشار بي كالبصيني فين فين ده ألب سيني. العراق هو قالب صيني وما ايه طبعا ما خلاص كده الايه صحيحه هو الاصح انه يقال الله الرحمن الرحيم ادي اسماء صفات بقول بسم, بسم الله استعين يبقى ادي الهيه لا لابد ان اقول الاستعانه اصل استعانه اولويه اهي الان باللازم طبعا باللازم باللازم هو لا احنا نقول, نقول الاستعانة عبادة ولا غير عبادة إذن هي, هي إلهية, هي الهية. لا. هنا هنا الآن نقول والاستعانة هنا التي, التي نقول بأنها عبادة لا يستعين المكلف إلا بمن بمن يقدر على الإعانة فصار هنا الاستعانة لازمة أو مستلزمة والحق أنها ليست مستلزمة أيضا. الاستعانه متضمنه الربوبيه وهذا خطا ثاني سلفي وقع فيه الاستعانه ليست مستلزمه للربوبيه الاستعانه اللي هي ليست مستلزمه للربوبيه هي متضمنه للربوبيه كل السنين دي في العقيده لا تستلزمه تتضمنه الربوية التي تستذب الالهية فالالهية تتضمن الربوية فليستعاند تتضمن الربوية استعاند. لأنه ما استعان إلا بمن بمن اعتقد أنه يعينه وأنه قادر على ذلك إذن جمع لنا بين بين أنواع التوحيد الثلاثة جمع لنا من أنواع التوحيد الثلاثة لأسماء الصفات الله الرحمن الرحيم وهذه أسماء الصفات أيضاً قال بسم الله الاستعانه ورساله الاستاذ ابو و هو هو بيقول اخي الاجابه فين يا جاد الاجابه متقطعه يعني كل صفحه ولا استعينه لا, لأ بخر في, في التضمين هناك في التضمين ايضا ايضا بياتي جاد ممتاز الحمد لله وشكر لله اذا فبسم الله الرحمن الرحيم هذه يعني كما قلت أنها جمعت لنا بين التوحيد الثلاثة وفيها أسماء الله دل فعلها اقترنا اقترنا كل اسم فيها فوائد الفايدة الأولى الله الاسم العظم كل اسم يضاف إلى الله فهو على سد على التوصيف يعني من صفات الله أنه رحمن وأنه رحيم ولا عكس ومن ذلك أيضا كل اسم اقترنا باسم آخر زاد زاد كمالا فوق فوق الكمال زاد كمان فوق فوق الكمال نعم وقال وقوله تعزت الرحمان لا نرفع ولا لا بد ان نقول ايضا ان الرحمه, الرحمة, الرحمة أن رحمه الله رفعه لا بد نقول مرات الثلاث رحمة هي صفه ذات رحمه فعل أثر الرحمه وهي مخلوق في عد يعرف فصل هذا الكلام الرحمه تناط الثلاث المفروض هذا عقيده الرحمه صفه ذات الرحمه صفه فعل واثر الرحمه في هذا مخلوق بس صفه فهو مخلوق من المخلوقات كذلك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بارك <بعد> الله فيك ايها السيد الكريم ابراهيم نعم <على> لانا سنتقابل قريبا ان شاء الله طيب انا ي... ها صح صحيح انت وين انا لسه الرحمن وهذه صفه ذات الرحيم صفه فعل قلنا والريح او المطر المطر تراه من اثار رحمة الله جل جلا في علا فهذا اثر الرحمه مخلوق اثر وهناك رحمه مخلوقه ايضا وهناك رحمه مخلوقه ايضا وهذا كله من قول بسم الله الرحمن الرحيم قال قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم الله أكبر أنا أريد الآن أسأل سؤالا واضحاً جليا من العلاقة بين الرحمة والعلم قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم إذن أن رحمة إلى scor Oxουν وسعت كل شيء وقد قال تصريحا slatehn pi ваши وسعت وسعت كل شيء فهنا لما يقول الله جلال فعلا رحمتي وسعت كل شيء بأن الله على رحمته لا يقنط منها أحد ولا, ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون لذلك قال رحمتي وسعت وسعت كل شيء ذلك أنت ترى بأن الله جلال فعلا يرحم, يرحم العد ويرحم الخلق جميعا سبحانه جلال فعلا حتى أكثر الخلق يرحمهم بالله جلال فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحداً أصبر على أذى من الله جل في علاه ينسبون له الولد يشتمونه يـ يـ يـ يسبونه أو يشتمونه ينسبون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم وهذا أيضاً برحمة الله جل, جل في علاه لذلك قال رحمتي وسعت كل شيء فما, فما بلغ المرء في ذنوبي لعنان السماء لقتلات المطر, المطر للبحار للأنهار وسعت كل شيء ذرات الرمال فإنها عند الله لا شيء فلأن رحمة الله وسعت كل شيء لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو, لو, لو, لو لقيتني بقراب الأرض خطايا آآ آآ آآ آآ ثم لقيتني لا تشرك بشان لأتيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباني هذه رحمة الله التي وسعت كل شيء كل شيء لذلك كان المبتهل يقول اللهم أدخل عظيم جرمي في عظيم لطف والله تعالى الله الرحمن الرحيم سبحانه وجل جل في علا اذ قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة وهذا الذي وصفه الملائكه وصف الله تعالى بذلك والانبياء وصف الله بذلك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمه لكن الفت الانتباه الى السؤال وما زلت اقول عليه الا وهو ما ما بل فائده تراها في اقتران الرحمه بالعلم كما قلنا بأن اقتران الاسم بالاسم كمال فوق كمال. واختران الصفة والصفة كمال فوق كمال. لكن ما الفائدة التي, التي نرجوها من قول الله على ربنا وسيعة كل شايف رحمة وعلم تعال صبر أتى بإجابة سبيدة جدا جيدة. وأن كانت غير ما نريد. لكنها إجابة سديدة. قال من أقام الله على العلم فإنما أرد أن يلحمه. كالعلاقة هنا بينهما. لأنه قد يقال طب والذي لم يعلم يرحم أو لا يرحم يرحم فظل الأمر يحتاج إلى أيضا إظهار بيانه الشيخ نقول الرحمة مع الحكمة, الحكمة اللي يعفلت يكتب. يكتب. يكتب. يكتب نشوف اللي فوق اللي حسابتنا نشوف اللي فوق اللي حسابتنا نتكاتب معها. معها الرحمة مع الحكمة والحكمة مع العلم جيد ما, ما, ما زلنا ننتظر ننفت الانتباه للفائدة العظيمة في اجتماع الرحمة مع الإنسان قبل ويد قال الرحمة تستلت العلم سعيد النقيد طالف الله لا رحمه من علمه من طالبه محبته يعني لا رب الله يقول بني أدم جيد فراحمهم لا فاستفاههم لا أجل هذه أعظم رحمة لا أجل من رحمة يعلن يستحق رحمته الخاصة لذي يستحق للعامة أن علم أنه حكمة جيدة ورحمته واسعة واسع لتنتهي وكذلك علمه واسعة لنتهي صحيح من علم أقاف وعدل فرحمه وعناب من أقام الله عنه أن الله يعلم ما يستحق لهم نوعيها وأنه لا يستحق الرحمة العامة إلا المؤمن خاصة ممتاز جهد وسلبي يعني قد تقارب ضدنا في الإجابة من رحمتي أنه عليم بخلقه ما زلنا. وما يصلحهم جزاك الله خير بطلب العلم الله عز وجل من ميزه رحمه المخلوق التي فيها ضعف ومخالفه للمستحق ممتاز ان الله على من يساعد بما يساعد بالرحمه اجابات جديده باسرها يبقى لكم شيء اخير مهم جدا هو المطلوب اكتبوا اكتبوا اكتبوا كل كل كل كل كل شوارع فأنا أعضلك كأنك أنا جالس وهي الإجابة الصحيحة التي قلتها ما قلت لك هي, هي قلوب أصلاً اللفت في ذلك ربنا وسعة كرشان رحمة مع علم اللفت ألفت بالإتباه إلى اختران الرحمة بالعلم هذه أصلاً تسمير محبة الله بها هذه اولا تسمير محبة الله في هذا الباب الرحمة مع العلم تسمير محبة الله ردف عليه والمعنى علمت منا من نواقص وعلمت منا من التعدي والتجاوز وعلمت منا بالتقصير في حقك وعلمت منا عند العبادة بأننا لم نأتي بها على وديها ومع ذلك مع علمك بالنقص والعجز والتجاوز والتعدي ترحم ولا تعقد ترحم ولا هذا فهذه اللفتة العظيمة في هذا الباب يعني يجعل المرء هذه تصمر للمحبة في القلب كان المرء يستحي ويقول هو يرحمني وأنا وأنا قد تعديت تجاوزت في النقص فأفعل ما أمرت به فكانه قال يعني هو طبعاً الإخوة حاموا حول هذه وأتوا بإجابات قريبة جدا منها عندما قالوا المعنى بأنه يعلم المحل الذي يستحق الرحمة والمحل الذي لا يستحق الرحمة لكن سارد عليهم بهذا الكلام طب ماذا تتبع في الرحمة ما هو رحمة من لا يستحق الرحمة الذي رأ... رأ... يسبه ويدعو له الولد رحمه برزقي وعطائي وعطاء البدن صحيح أو لا هذه رحمة أنا مش رحمة. رحمة. أعفاه في بدني وأعطاه المال والولد وطراه متملكا الآن يترقص يتربع في في الأرض أي من رحمة الله فيارد عليهم هذا يجلسه في هذا الباب هو أن تلفت الانتباه إلى ثمرة المحبة لله دل في علان الرحمن لأنه ما من أحد إلا وفيه عيب وما من أحد إلا وفيه نقص حتى لو تكاملت بعد ذلك استمت وصفات له حتى وإن وجدت أنه من أعظم الناس مسارعة في الخيرات لابد فيه عيب الله يعلمه بينها الله <تصفيق> أظهر ما أظهروا ستر ما ستره فيكون الأمر هنا على أن الإنسان ينظر بأن الله يعلم ما به ويعلم ما له وما عليه ويعلم ما هو فيه ومع ذلك فإن الله يوصله أو يوصل, يوصل إليه الرحمة بل الرحمة له رحمة خاصة يعني إن كان من المؤمنين في الرحمة خاصة لذلك قال وكان من المؤمنين رحيمة إن رحمة الله القريب شو منظرنا؟ هنا تجلى المساله عندما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين ان رحمة الله قريب من المحسنين فهذه المسألة المساله المهمه جدا التي اذا نظر لها المرء اثمرت له زياده المحبه في القلب سوى القلب لله جل في علاه تثمر له زياده المحبه لله جل في جل في علاه لذلك كعن الله على يطمع في كرمه المكلفين ولا يقنت من رحمتي أحد إذن قال ربنا, ربنا الملكة يقولون ذلك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وهنا إثبات الرحمة لله للفعلاء وإثبات العلم إثبات الرحمة كما قلنا عندما قال ربنا وسعت كل شيء رحمة أيضا فيها فايدة التنكير هنا فيه فايدة التعميم تنزل في إما أزاتية أو أي الفعلية ربنا وسأتك شيء رحمة برحمتك أنت ترحم رحمة و علما ولذلك أنت ترى أن يسلم في هذا الباب يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. أنت تعلم أنك لو كنتني إلى نفسي لا أستحق الرحمة ولو كنتني إلى نفسي فإن العجزة النقصة والتعدي والتداوز يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ترفع عين وقوله وكان بالمؤمنين رحيما هذه الرحمة الخاصة هذه الرحمه الخاصه لذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما طيب هنا لا بد ان نجمع بينهما كيف نجمع بينهما بسم الله الرحمن الرحيم وايضا وكان بالمؤمنين رحيما عشان السؤال يتضح وكان بالمؤمنين رحيما هذا دلالة واضحه جدا ان هذه الرحمه خاصه بالمؤمنين كيف قد قال بسم الله الرحمن الرحيم كيف قد ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فكيف نجمع بين الاثنين يبقى معنى ذلك أنه لم يكن بالمنافقين رحيما معنى ذلك أنه لم يكن بالكافرين رحيما صحيح ولا لا فكيف نجمع بينهما انا طبعا سأ... سأتمشى بعض الشيء لأنني أعرف أن يعني سأتعب جدا حتى أريد أحد أن يستطيع أن يريد وكل يدعي وصلاً بليلة، فعايزين نرى ليلة تقرر ذلك بها. ما فيه سؤال؟ ما فيه مش فاهم، قول, مش قول ما بتفهمشي، لكن رجوع فيه سؤال، قول ما بفهمش، ما فيه سؤال؟ م... قول انت مش فاهم عشان تفهم. حنا قلنا الآن عندنا الدليل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ايه؟ ما معنى عام؟ يشمع يعني ايه يشمع؟ متفصل؟ المؤمن غير مؤمن هنا قال وكان بالمنين رحيمه خاص ولا عام خاص كيف الجمع بينهما هو موجود قال بسم الله الرحمن الرحيم شملت يعني سيرحمهم وهنا قال لا لن يرحمهم وقال بالمنين ما قبل المنافقين لما واحد زاد وقال جالس بيقول مانيش فاهم السؤال وهذا السؤال يفهمه صاحب صاحب الابتدائيه يعني يفهمه في اجابات جاءت ابو الوليد الرحمن محسنين في الاخره رحيم في الاخره يعني بشار أشار إشارة أشار إلى الوجه الأول في التفريق سلفي على الجدة البسمية تضمن الرحمة العامة والخاصة أما الآية الثانية رحمة خاصة المؤمنين هذا الذي قلناه قلنا كيف الجمع بينهم قدومي قال إيش؟ في الدنيا رحمته أسعى كل شيء جيد كبشار أسعى كل شيء تشمل الرحمة الرحمن الرحيم أرحيم كافرين بشار تخصير الرحمة في الأسرى للمؤمنين أعام يا سعيم الله للمؤمنين فهي القضاء أن الكل مرحوم لكن فرغت للرحمة العامة الخاصة هذا صحيح، نحن نريد ما الفرق، كيف عمل؟ قال عم الله عامة بكل خوف، ولكن هناك رحمة خاصة بالنمين في توفيقين وهديات ممتاز يا أستاذ، يا جعلت تشعرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز أيضاً في هذا الباب، تقترب من الإجابة الصحيحة بناه جعل رحمة للجميع، لكن جعل الرحمة الخاصة بالنمين في الهداية والطاعة هذه من أمثل الإجابات؟ <تصفيق> كذا قرات ا Miser rahmat al mu'minin wa ajra al salimin an yuzqahu في الدنيا، wa fi al akhirah jayid kalam rahmat rahmat al mu'minin fi al dunya wa al akhirah min kuffar fi al dunya na'am kida salafi istaqam ma ijabat bashar خاص، hiya ijaba sahiha wa jayid al an rahman ما عبد الرحمن قاربت ايضا وهنا خاص أن ابي لط قال رحمك يا فيهم يقين ما بعث لما ساقه الحجر عليهم نعم صحيح صبري يتمحل في مساله الارفعال اعمال ضايع ضرب دماغه فيها واثر نوع لن يصل لشيء الرحمن اسم فاعل فيرحم طاره وهذه تكون في بعض امور الدنيا يقول في رحم أو خطأ او خط او او خطاه في وقع في الخطا في اولا قال في رحم ولا رحم طار وهذا خطأ مبين، هذا هو جعلها تجعل ثمة الفاعل، تسابه الزات وعكس. ما شكونا لك؟ عايقوش في الألفية، ويدخل بقى في اسم الفاعل واسم الفاعل والتصريف، ودماغه تتصرف. يعني ما المسائل دي أصلا هو متقنها جدا، لا دماغه عايقوش في الصرف. لكن أجاب جابة سديدة في قولي بمثال التوفيق والهداية، ما رحين على وزن فعيل، فأموم براع شوفها وشوفها وشوفها، أخطأ خطأ فاحش. لأخطأه واحد لسه يتعلم في الأسماء والصفات. خطأ عصابي. خطأ. دعكة من أنت فيه الآن. الصحيح في هذا البيئة أنا أقول وكأن أبن المؤين وهذه رحمة خاصة وهذه رحمة خاصة. ونقول كما قال الإخوة جميعاً إجابات كلها عربعة إذا انضمت فيها الإجابات الصديدة الصحيحة وهو أن هناك رحمة عامة هناك رحمة خاصة. الرحمة العامة يشاملة المؤمن والكافر. الرحمة العامة يشاملة المؤمن والكافر ولها وجوه. شوف ولها وجوه. الوجه الاول الوجه الاول لا باع... طب ممكن تاتوني بالوجه هو ايش الوجه الاول الوجه الاشتراك اهو شفت خطا لا التريق ماشي ايه توهين لا. لا لا بس اسايه بقى مش هجيب نتيجه هجي الفهلوه بكده يعني الاجابه صح مش فهلوه لكن صح الا مجايه صح انا بالكذا اقامه الحجه ارسال الرسل ونزال الكتب اهي حقا حبيبي وذا خليف باشا دار ولا, ال... ولا مشير الفراج صح كده بان هو اصاله رحمهم جميعا بارسال الرسل وبنزال الكتب بهدايه البيان الدلالة والارشادات فكانت من رحمه العام كانت من رحمه العام هنا تعم المؤمن والكافر وهي وجوه الرحمن وهي وجوه الوجه الاول اقامه الحجه بارسال الرسل وانزال الكتب الامر الثاني هو مساله الهداية العامه اللي هي كيفيه اتراجل استخلاص رزقه هذا أيضا من الهدايات العام واوحى ربه كما النحل ان اتخذوا من الجبال بيوت و ايضا ما بين الله ذلك فعله لكل مخلوق كيف يستخلص رزقه والامر الثالث الوادي الثالث يطعم مرزقه ويرزقهم ويعطيهم عفيف في البدء ما هي الفتره الجميع مشترك فيها اللي هي العام يبقى كل ذلك تنزل تحت رحماء تنزل تحت اسم الرحمة العامة التي شملت الجميع ثم بعد ذلك يأتي التخصيص وكان بالمؤمنين رحيما توفيقا وتزديدا ونصرة فرحمهم في بدر رحمهم في الأحزاب رحمهم بانتصارهم رحمهم بعدم تسليط العدو عليهم هذا رحمة خاصة. هذه رحمة خاصة رحمهم بأن ثبتهم على الإسلام رحمهم بأن تاب عليهم ليتوبوا رحمهم بأن وفقهم للطاعات للصالحات للطيبات رحمهم لمغفره الذنب الزل مغفره كل هذه وكان بالمؤمنين رحيما فادي كلها خاصة بالمؤمن ولذلك رحمهم ايضا بقبول الاعمال لان النبي صلى قال بأن المتصدق في الدنيا الله تعالى يقبل صدقاته سيرزق اسف المطيع في الدنيا ان كان طاع بصدق او بغيرها فإن الله اكبر الطايه يثبت له الاجر بها في الدنيا في الاخره ويرفع له رزقا في الدنيا واما الكافر فيرزقه يرزقه بها في الدنيا طعمة ان كان أكرم أو جاد أو رحم أو, أو, أو غفر زللا فالله يرزق به رزقا في الدنيا حتى يأتي في الأخيرة لسي له من شيء عند الله لا يفعلها فهذا هو الجمع بين بين الأمرين بأنهم جميعا اشتركوا في الرحمن في مسألة في بسم الله الرحمن يعني اشتركوا في الرحمة العامة ومنها إقامة الحجة والرحمة الخاصة هي رحمة الهداية والتوفيق والنصر والتأييد في هذا الباب لذلك قال وكان بالمينة الرحيمة نعم كان بالمينة رحيما فكما قال الجهاد عشان تلا نكون بعودنا ولا بخصنا حقه قال كل نعمة في دائرة فهو بالمينة رحيما نعم رحمة التوفيق والتزديد والنصرة والتعييد رحمة السبات عند القبر يثبت الله الذين عملوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة رحمة الست عندما تكون يكون بي ما بينه وبين الله يكلم الله ما بينه وبينه ترجمان ويقول عبدي فأت زنبكذا يوم كذا وزنبكذا يوم كذا وهو يقرر كل ذلك يقول عبدي صرتو عليك في الدنيا وأنا أغفره هذاك في الآخرة زي قال وكان بالمؤمنين رحيم فالتقييد له مفهوم والمفهوم مرد التقييد له مفهوم وأيضا مفهوم مراد في هذا الباب لأنه لم يكن رحيما لا بالكافرين ولا, ولا بالمنافقين بل قال في المنافقين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقوله ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء هذه مسألة عظيمة جدا ما يعني إذا قال ورحمتي وسع وسعت كل شيء, شيء هنا طبعا رحمتي عامة ولا مش عامة قال ورحمتي وسعت كل شيء ما أستيق من الفصلات يتيني من أستيق وقتهم أريني ورحمتي وسعت كل شيء يقصد بذلك وكان من منها رحيما يعني هل, هل يقصد بها العموم أم يقصد بها القصوص من وين اه الامر الاول من السياق نفسه ايش السياق كل شيء لا لا المفرد المضاف والمضاف المضاف وعم حق بشرى تبيها اولا نعم جزاك الله خير بس بشرى تبيها الاضافه ورحمتي فالاضافه الاضافه عم اذا دخل الرحمن الرحيم صفه زي الفعل ثم قال وسعت كل شيء ووسعت كل شيء، لا لا مش كل فقط مش عايز عايز. أيوة عايز. شيء شيء نقرة في سياق الاذبات فأزبتت بالإضافة هنا أيضا أزبتت أن كل شيء ينزل تحته الخلق البشر والجن والإنس والشجر والحجر وكل شيء فلما كان كل شيء ففيه المؤمن والكافر ينزل تحته فكان اغطاءا عاما للمؤمن والكافر قلنا أقصد بها صفة الزيت والصفة وصفة الفعل فقال رحمتي ووسعت كل شيء سواء كان هنا او كان او كان كافرا وهذه له لفته عظيمه جدا ما المراد منها عندما يسمع السامع في قراءه القارئ ورحمتي وسعت كل شيء هو هو الحق انه كما قال قدوم هذا جزاء الله خيرا على على المشاركات الطيبه التي يشارك فيها هي طبعا كما قال ايضا عبد الرحمن حسان بالله عدن قنوط رحمه الله طيب هو يعني في تفسير اعتقد القرطبي قال لما قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء قال الشيطان انا شيء اذا انزل اذا فقال الله جل وعلا ايه ساكتب قال فساكتبها الذين يتقون فخرج الشيطان لانه لم يتق فدخل اليهود والنصارى فقالوا نحن نتقي سافاخرج هنا بش الذين اتبعونا الذين اتبعونا الرسول النبي الامي يبقى اذا العموم ما كان ما صار عموماً هنا ماذا نفعل اذا العموم هنا ما صار عموما أن انا قلت انا هنا الان قال ذرة هنا جعلها مضايقة ثم جعلها مضايقة يتبعون رسول النبي يعني ذلك عام تعالى رديه خصوص يواد بالمؤحدين الصحيح الراجح إنه في البداية على عموميها هذا الراجح قص thành الصحيح الراجح إنها على عموميها وكيف نجمع فيها في التخصيص عندما قال ،الذين هتحدث تقول أتض independ ذلك ما معنى على عموميها يعني الكافر لا يقنط من رحمه الله كافلوا لما يعلم بأنه رحمة الله واسعة كل شيء من قتل وزناً كما قال قالوا يا رسول الله إن الذي تقول لحسن لكنهم قالوا عنفسهم أنهم قتلوا وزنوا وسرقوا وشربوا الخم فأنزل الله ماذا أنزلوا؟ قالت والذين لا يدعون مع الله الآن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك ألقى أثاما يضعف له العذاب ومن قيامته يخلط فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صريعاً فأولئك يبدل الله سيئتين حسنات بعد رحمتي واسعة كل شيء، إذن في البداية كما قلنا هي كل شيء على العموم، قال وماذا استفعل في قولي فسأل فسألتم الذين تقول قلنا الذي الذي يعلم بسعة رحمة الله سيستغفر على ما مضى يكون من المتقين، لما جاءوا للسلام وقالوا ماذا نفعل فيما فعلنا، قال إلا من تاب فتاب والذي تاب من المتقين الذي تاب من المتقين والدلالة في قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صحيح يبقى من تاب وآمن كان من المتقين إذا نازلت تحت الآية ورسلت المسألة على التقويت فتبقى, فتبقى, فتبقى, فتبقى هنا مطمعة لجميع المكلفين, المكلفين إلى الرجوع وحسن التوبة والرجعة والسرعة الفيئة لله دل فعلان توبةً وأوبةً نصوحاً لله دل فعلان يغفر الله الزلل ويقبل القليل العمل وأيضاً يثبت الإيمان في الخلوب قال قال قال ورحمتي وسعت كل شيء وقال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب ربكم على نفسه الرحمه هو الغفور الرحيم كتب ربكم على نفسه رحمه وهذه ايضا في كتابه في كتابه الرحمن الله تبارك وتعالى لانه ما كتب على نفسه هذه كتابته الرحمة على نفسه رحمه كتابته الرحمه على نفسه رحمه لأن الله جل في علا لا, لا جابل الله على شيء سبحانه جل في علا هو القادر على كل شيء وهو القاهر في كل شيء وإن الله جل في علا إذا أراد شيء قال له كن فيكون فمعنى أنه كتب على نفس الرحمة تفضلا ومنة ورحمة وكرما من الله جل في لما قال الله كتب, كتب ربكم على نفس الرحمة كما جاء في الصحيحين عن السلام أن الله كتب كتابا هو فوق العرش رحمتي غلبت غضبي أو قال رحمتي سبقت غضبي وهذا من فضل على نبات هذه من رحمه الله جل في علاه على في العباد قال ان الله كتب قال كتب ربكم على نفسه الرحمه انظر هنا عندما قال كتب ربكم وناسب نعت الربوبيه لانها فيها كما قلنا في المغفره فيها فيها في الاخذ في العطاء في المنع في الاحياء في القوه في القدره في الجبروت فكل ذلك هذا من ال من التفضل على عباده من الله جلال فيه و لاها كتب ربكم على نفسه الرحمة ففيها أمور ثلاثة يعني أنا بين الرحمة فقط وأخف عندها كتب ربكم على نفسه كتب ربكم وهذه أيضاً فيها التشريف فيها التشريف عندما قال ربكم و أضافكم له فيها ذي تشريف و كما قلنا نسب الربوبية في هذا الباب قال على نفسه فأذبت لنفسه أذ... أذبت لنفسه صفة النفس صفة النفس وهذه ستأتي إن شاء الله الكلام فيها نأت فيها الدرس القادم لكن نقف عندها هنا قال كتب على نفسه الرحمه قال النبي السلام كتب الله كتابا هو فوق هو العرش رحمتي غلبت غلبت غضبي قال وهو الغفور الرحيم وقارن هنا بان مغفرته والرحمة قلنا المغفره اذا اطلقت فيكون فيها الستر مع الوقايه واذا اقترنت بالرحمه فكانت المغفره الستر والرحمه هي الوقايه دون دون دون العقاب نقف عندها حتى نقول في الكلام على صفة النفس وأيضا في قوله في الله خير الحافظة ونضرب أمثلة على ذلك قبل أن ندخل في صفة الرضا نختم صفة الرحمة إن شاء الله في الدرس القادم الفوائد المستمبطة فضل البسملة جمع بين نوع التحيد الثلاثة لا يقنطوا من رحمة الله إلا الكافرون قال وسعت كل شيء حكم الحكمة باقتلان الرحمة بالعلم بيناها عظيم مكانة المؤمن عند ربي قال بالمؤمنين قال بالمؤمنين رحيمه ان الله لا يذم <ال الناس شيئا الله رحمتي واسكتوا شايفه كيف يظلم نعم